أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَاتُبِعُوا عَشْرَ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَاتٍ وَأَبْعُوا قُلْ فَاتُبِعُوا عَشْرَ وَدَعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَدَعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا, فاعلموا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وألا هل انتم مسلمون فهل انتم مسلمون؟ من كان يريد حياه الدنيا وزينتها وفئ الىهم من كان يريد حياه الدنيا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبختون نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبختون أولا الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا أولئك الذين ليس وَحَرِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَحَرِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَرَاقِدُونَ فَسَاءَ يَمَدُ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنَ رب يَادْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَغْيٍ فِي رَبِّهِ وَيَادْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْ وَيَادْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِن قَادِرِ الَّذِي كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَيَتْلُو شَاهِدٍ مِنْهُ وَمَنْ قَدْ رِئِيَ كِتَابُ مُوسَى عَلَيْنَا مَنْ وَرَحْمَةٌ أولئك وَلِكَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّ مَوْعِدَهُ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّ مَوْعِدَهُ فَلَا تَكُفُّ فِي فلا تك في بذية منك إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون إنه الحق من ربك ولكن أكثر وَمَن ظَلَمَهُم مِّنَّا ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَن ظَلَمَ مِنَّا تَرَىٰ عَلَمَ صَادِقًا كَذِبًا يَتَبوءُونَ عَنَا رَبِّهِم أَلا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ أَلا رَحْمَةُ اللَّهِ عَذَابُ الْمُعْدِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَ هَوَاهَا عِجْواً بالآخرة هم كافرون الذين يفدون عن سبيل الله